ان شرف العلم يشرف المعلوم شرف العلم يشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم وتعالي ترجمه ابو عبد المستنط باقيه الرحمن بن ما المعروف هذا العلم وذكر قوله تعالى الذين هاهموا ولم ينمس مالهم لكل هؤلاء كلهم لأملهم وهم مجدون وهي الثانية والثمنون من سورة جميل. الأنعام وأورد حديث ومعادة من قصار <تصفيق> وضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القا الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق يدخله الله الجنه على ما كان من العمل قال اخرجه يعني البخاري ومسلم عليهما رحمه الله ولهما أيضا بخالي المسلم من حديث عذبان رضي الله تعالى عنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يفتح لذلك وك الله قالوا عن أبي سعيد القدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال بوسى يا رب علمي شيئا أذكرك وأذرؤك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أنت السموات السبع وعبرهن غيره والأرضي السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت إنه لا إله إلا الله رواهن الحبان والحاكم قال وللتربه وحسنه عن عنس رضي الله تعالى عنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يبني آدم لو أتيتني بقرآن الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرآن مغفرة قال بعد أن سكر هذه النصوف قال في مسائل والمسائل التي أوردها بلغت عشرين مسائل يعني قوله به مسائل الضمير بعوز الباب لأنه قال باب فض التوحيد وما نقفل من الزنوب قال له ودي الترجم قال له ما تحت آل في هذا المعنى النصوف النصوف الذي أوردها بالباب يعني عبارة عن آية من سورة الأنعام ومجموعة من الأحاديث اللي هي بلغت ثلاثه احاديث او اربعه استطنب المصنف وعلي رحمه الله من فرق هذه النصوص مجموعه من الاحكام بلغت بلغت 20 مساله يعني يعني 20 حكم شرعي طيب نبدا في هذه المسائل قال المساله الاولى سعه فضل الله يعني هذه المثلة مأخوذة من الايه التي اوردها في الباب انه الله عز وجل فضل كبير ورحمته يعني واسعه فانه الله سبحانه وتعالى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم دونه اولئك لهم الامن هم المتقون بمعنى الناس الان يقول امنين يوم القيامه وعيضاً يكونوا آمنين للدنيا نزل الله عز وجل قال هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم ولذلك دي بشارة لأي إنسان حقق معنا الآية ببشارة من أما سبحانه وتعالى والقرآن ما بي على الترهيب والترهيب وهذه بشارة يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا طبعاً الآية هذه مفهومة طبان المناذر يقول إنه مشروع ان الله تعالى ان لم تنزل هذه الايه شو قضاك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يلبس ايمان الظلم يقول قبان الصحابه اخذوا الا هل الظلم بمعناه العام والظلم بمعناه العام هو يقتسم على ثلاثه احزاب ظلم العبد لله و ظلم العبد لنفسه و ظلم العبد للعبد ثلاثة عنوان الصحابة أخذوا الآية بمفهومها العام إذنه قالوا نحن لسنا بمعصومين فقالوا لها سوى الله الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلمسوا مانهم بظلم يعني ما خلقوا إيمانهم بظلم هؤلاء الناس الذين حققوا هذا المعنى آمنوا ولم يخلقوا إيمانهم بظلم إذن هم الآمنون يوم القيام وهم المهتدون عندما يسرح الحر و تعالى ولذلك لو نحن لا يمكننا واحد محقق معنا هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحكم أنه ليست هناك عثمة ل... لأحد بيّن لهم أنهم ليس الظلم الذي تعلم يعني الآية دي بتعني نوعا من ألواح ذلك ليس الظلم العام قال ليس الظلم الذي يتعنون ألم تكره قبل الله سبحانه وتعالى بإشاء للعبد الصالح وهو نكمان إذ قال نكمان لابنه وهو يعظه يا ابنين لا نفذ بالله إلا شرك لظلم عظيم ولذلك جمش أرأي ذون آمن وما خلط إيمانه بشرك دائم دا لله سبحانه وتعالى يمثل مهتدياً لمهتدي وبعد ذلك هو آمن لكن يبقى العلماء قالوا الأمن والهدايه والهدايه التامه والامر التام الدنيا والاخره اذا تخلص العبد من كل انواع الظلم بيكون الامر التام والهدايه التامه ده مبني على تحقيق انواع الظلم اذا اذا ترك العبد الظلم العبد ظلم الله اللي هو ب عدم الاشراك بالله تعالى وترك ظلم نفسه ولم يظلم عبدا من عباد الله فده طبعا انطبقت عليه الايه كامله يوم القيامه طوالي يدخل الجنه وهو امن من عذاب الله سبحانه وتعالى ما اعرفش الناس قصدك لكن اذا كان حقق معنى الظلم انه لم يشرك بالله ده برضه هيدخل الجنه مع الوحيد القائم في جن لمن تعدى حدود الله سبحانه وتعالى منه النصوص الوعيد هارد بالنسبه لنا في ظلم انفسهم وظلموا عباد الله لكن هذه المطاقت المؤدي الى الجنه ايذ ما ما اشهد بالله ده مصيره الجنه يوم القيامه ما عنده ثار يعني الا الجنه حكم حكم به الله سبحانه وتعالى هو هياته النصوص تعتيك نصوص اخرى في في معنى هذا الكلام اذا المساله الثانيه قال كزره ثواب التوحيد عند الله شوف العمل الصالح اي عمل صالح الله عنده له جزاء معين وثواب وعليه التوحيد من الاعمال التي شرعها الله عز وجل ما في ثواب بحصل التوحيد اذا تكلمت عن بر الوالدين ثواب بر الوالدين ما تحصل التوحيد اذا تكلمت عن الانفاق في سبيل الله كما قال الله تعالى الانفاق في سبيل الله ثوابه تحصل التوحيد اذا تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وكل الان اعمال التي شرعها الله عز وجل ورتب عليها ثوابا كل هذه الاعمال ما تلقى ثواب التوحيد التوحيد ثواب عظيم لدرجه انه يعني هو يقول يقدر الذنوب بعد اجله عشان كده النص الذي افات هذا المعنى هو الحديث الذي ورد في الباب حديث انس بن مالك يا ابن ادم لو اتيتني بقراض الارض خطايا ثم لقيتني وانت لا تشرك بي شيئا اتيتني بقراضها واكثرها وفي روايه الاغبال معناه ان التوقيد ده توابل لما يوضع في الميزان عشان كده الحديث بتاع الحديث ده مذكور فيه ايضا ذكروا البنبو الحديث ده من روايه بروايه الترمذي من روايه التبردي من روايه ابن حبان روايه سعيد القدري العلماء ضاعوا هذه الروايه ضاعها الالباني هو قال النبي اذا سعيد القدري قال قال ابن اسلم قال موسى يا رب تجعل يدي تشول اذؤ وادؤ به واذكر به فقال قل لا اله الا الله فالروايه دي ال- العلماء معروفوا قالوا كده واحد اسمه راجب بن السمه وهذا الرجل متهم بالتشيع وهو يعني متهم ان علماء الحديث فضعوا هذه الروايات التي اووردها المصلح عن الحاكم وابن حبال لكن الصحة من أحمد بن عن ابن حطاب لكن المتن بتاع الحديث صح لواء احمد بن حنبل انا بلاحظ بقوله قال نو ليس موثق فكده ان المتن صحيح التي الريوادي بالاسناد ضعيف يبقى روايه ابن عباس بالمد نفسه ان ان عبد الله بن عباس قال قال قال قال رسول الله قال قال قال قال نور يا رب بدل موسى طبعا يا رب اجعلني ذكر اذكرك به فقال يا نور قل لا اله الا الله فقال موسى فقال نوح يا رب كل عبادكم يقولون لا إله إلا الله فقال الله عز وجل يا نوح لو أن السماوات السما والأرضين السما بعدها قال السماوات تستق وعمرون غيره استدنى نفسها لأنه في السماوات فوق عجل والأرضين السماوات في كتبه ولا إله إلا الله في كتبه لمالا بإن لا إله إلا الله والمقصود لا يعني ذلك سواد التوحيد يعني ليست تلك الاجرام ليس الاجرام انه سواد التوحيد سواد سواد خلي بن لا اله الا الله اذا كان في كفه ولا و و والسماوات والارضين في كفه مع سواد لا اله الا الله فسواد لا اله الا الله هو يعني يعني يرجح كفه هذه المخلوقات العظيمه وذا المخلوق في قوله يعني كثره التواقف التوحيد انه التوحيد توقف عظيم ما في اعظم من توحيد العبد لله سبحانه وتعالى الاستاذ قال تفسيره مع ذلك الاذراء طب ده رؤيه التوحيد تفسيره يعتبر تكفير التوحيد الذروه ده من حديث انس الذي اورده في البحث اللي هو يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا فما لقيتني الى ان في شيء لاتيتك بقرابها ما قرا انه يكفر ذنوب في قياده الحديث المساله الرابعه تفسير الايه التي في سوره الانعام والائه نفسها طبعا ذكر انه بما جفت قال شو قذ ذلك على صحابه الكرام عليهم السلام وبعدين النبي عليه وقال لهم ان الشركه هو العظيم المذموم به الظلم ولا وهو هو الشرك ليس بقيه ليس بقيه انواع الظلم المساله الخامسه قال تامل الخمس اللوادي في حديث عباده تامل الخمس اللوادي في حديث عباده الخمس في حديث عباده قال من شهد ان لا اله الا الله مساله تتعلق التوحيد يعني الخمس التي اوردها كلها تتعلق بالتوحيد كل قطاها يتعلق بالعقيده قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم و... وبعدا قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على مكان على مكان جروه من العمل فهذا كل هذا تتعلق بالتوحيد وهذا بشارة أي نور جسد الله إلهي لله؟ وان محمد الرسول عبد رسوله وان عيسى هو الرسول وكلمته انقاها الى مريم وروح منه وفي شبه عند النصارى بشغلوها في في قيام الحديث وخاصه مرات الناس اللي بيشتغلوا في الدعوه بتاعه التكفير بيكونوا حافظين لصدق اكثر من المسلم ذاته وبقول له نبيكم قال وان عيسى بقول لك روح منه ومعنىه يقول لك يعني من أرض ذاته يتخافك كده طوالب يعني بدلوا إلا ما ابن الله يقول لك ما نبيكم كان وإيسا روحوا منهم وطبعا إنت الحديث ما خارجه يسكتك ما ضعبت لكن الحديث أول شيء فيه إبطال فيه في يد عيسى لأنه قبر وروحوا منهم قالوا أن إيسى عبد الله ورسوله دي قبر روحه منه عشان الله لما أخذ عليك الأمر أن عيسى أبو الله ورسوله يعني ما هو إله هو بشر وعمر من عباد الله وليس يبهب من إبناء سبحانه وتعالى بعدها قال وروح منه يعني ما من, من روح الله عزوه وإنما منه هو روح من ضد الأرواح الذي خلق الله سبحانه وتعالى روح منه يعني ان جملة الارواح التي خلقها هذا جل فالله اجل خلق الا المخلوقات واي مخلوق فيه روح وانت كانزال فيك روح وعيسى عليه السلام له روح كروحك انت هو روح من ضمن الارواح التي خلقها الله وعلمه وتعالى هذا الذي اشار اليه المصنف اللي هو قال تامل خلق النبات تعليزه وبعدين المساله استاذك انك اذا جمعت طينه وبين حديث عدبان وما بعده تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطا المغرورين وحديث عدبان الذي يا جماعه بين حديث الحديث وبعده وحديث, إل وحديث عدبان بين لك انه لا اله الا الله ما كلمه قال صح وانما عنده وعند حديث عدبان بين الشرط الذي يدُّر على هذا إبنه قال أنا نبقى سألهم قال من قال لا إله إصلا الله يبتغي بذلك وجه الله اللي هو ما أجره معناه بذلك معناه من جهة السعيد لا لا يعني أخبص معناه يبتغي بذلك وجه الله عشان تجمع بينه وبين الحديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله واحد يقول لك أبادة لم يشهد أن لا إله إلا الله والرسول ما تشرمه مش الحديث نعم كده من شهد ان لا اله الا الله وان عيسى عبد الله ورسوله وان النح حق والجن حق سبح الله جم ولا قد دخل لا ما لازم اجمع بينه وبين حديث ابن برده يبتغي بذلك وجه الله تقول لا اله الا الله ولم تشرك بهذه الكلمه ده المقطوع يعني دي المساله المساله السابعه التي اشار اليها المصنف المساله السابعه قال التنبيه للشرط الذي في حديث ابن برده والشرط ان هو يفتدي ذلك واتفاق والمقصود عدم الاشراك بالمولى سبحانه وتعالى لان كثيرا ما يقولها يشرك بالله ولا يكون في في مقام ادخله الله الجنه لانه في شرط في حديث ايمان اللي هو يفتدي ذلك وجه الله انه لم يشرك بالله ويثيق الكلام عن الشك في ابواب في هذا في هذا الكتاب مفصلا المساله القدامنه قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إله الله ولم يقولون يا جماعة أسألون لا التوحيد أو نحن الوحيدين شكنا نور الله تالي قال ليه كالتوحيد أم الله عز وجل الأنبياء يبقوا على فضل التوحيد دعاء التوحيد ومن أين أتت هذه المسألة المسألة في الحديث الذي أورده في المهن أن نوحا قال يا رب أعلمني ذكراً أذكرك به فأما قال له يا نوح قل لا إله إلا الله فنوح قام بأني يا رب كل عبادك يقولوا لا إله إلا الله أنا ده اللي ذكر خافه فبعن قال لك كونه إنه نوح لما كان الكلام ده أول سببه على فضل هذه الكلمة ودع توقيته فأنت من ما تأوله قال له يا نوح لو أن السماوات السبع وعاببون هين والأرضين السبع في كبه لا اله الا باقي كبه لا ما لهم اله لا اله الا الله ما هم اذا كان الانبياء تعان التوحيد يحتاجون للتبيين لفرض التوحيد يبقى انت وانا من طابع اول اتفقنا كلامي فخاتير ما الناس الان واحد يكون مرضو من الناس اللي اللي سلكوا الطريق القويم ولما يكلموهم التوحيد يقول لك يا اخو احنا درس 7000 الحمد لله تعالى توضيح الجمله لو وصلت واذا امتحنتوا في التوحيد مرات تصعب ولكن الاول معنا فعلا خليك ليه 8 ما طيب حاجه الاول المد له التاسع المد له التاسع التنبيه لرجحانها من جميع المخلوقات مع ان كثيره ما يقولوا ايه الحكم اذا وكذلك ان قالوا لا اله الا الله فع التوحيد ما راح لانه غير اذيه الا لا اله التوحيد كلمه توحيد لو كانت لكفة يعني سواب التوحيد لكفة والسموات السبب والأرضين السبب لكفة لما ألا بهم سواب التوحيد يعني قال ليه فالمصلب بعد ذلك كل فنان الوحيدين بعد أن التوحيد سواب كثير من دلجة دي يعني رجح بهذه المخلوقات بعد ذلك بلاك من الموحدين من السلام لأنه قول ليه فنان الوحيد ما هو وحيد حتى في التوحيد ده يا جماعه بتاع سعيد الواحد واحد تلقاه واحد وفيه مبنى اتغير بقى ولا بيعتقد في القمر صح ولا بيعتقد الشيخ في الجبل لكن توحيده فيه غلط يعني انت اتكلمت التوحيد ها وبعدين ده عباره يا جماعه خربوه بشين رات والله تعبوا عليكم فيه خربوه امرك كانه عارف بسرعه جدا لحد يخلوه خلوه وما همش يقول لك هذول بالطريق سواء الاخضر ترى خليك عندك حكمه يعني حكمه لما يحكموني يقولوا لك فانت بتتكلم عن التوحيد بصراحه تبين كذب ولك واحد عامل فيها محامي عامل نفسه عصره والله صح بالجمال طيب بالتنظير والتنظيم يقول لك ولك يا اخي يا احتاجي ما بالطيب انت كنت تقول بير فوق بير فوق بوجع ما تكلم عشان ما لا يكون في أي مشكلة وده ما لقمين والله سعيد وما مش رجل لكن زي النوع ده فقر يعذبك والله سعيد فقر يعذبك وبيعمل لك قلقة وبيعمل لك مرض أنت كب واحد فالتوحيد واحد مثل الضجون واحد ما بعرفك شابك خاندا يلوم تتكلمت بالتوحيد وقو مع الحيره وقدر يبليه كده وخاب عليه كثير من نفسه عشان التوحيد له ولو عنده عالف يمشي زجيك بأشان شابك تتكلم أقول لك لحظة لحظة لك بلاك بلاك بلاك بلاك شايف يسجيك انت وماذا بيش بخدال ماء فرحان ونوعدان يزوغ منك اذا اتكلمنا في التوحيد و اتكلمنا في الشر ما عليك هو قداء ذات لا يكون وشيركا يزوغ منك وده بره مانع يبدأ للتوحيد عشان كده الناس في التوحيد كحديثة البطاغة في ناس كده ان التوحيد التوحيد براهم يتبقر لهم له في كل له له زنون وجماعة في التوحيد يمشوا جهنهم كما بيساوي التوكيد يعني تحديث البطاقه الذي قام داوود في نواه صغيره انا بعد كده قال يدعى رجل يوم القيامه على رؤوس الخلايق ان هذه بعد ما ودع فحد ينشئ الله لو اتزعت وتزلينا في جله كلها قد امتلات بالذنوب والمعاصي كل سجيله في الصدر لكل ذنب فهم رسال العبد قال ولو عضي اتوب بشيء من هذه الذنوب فيقول له لا يأترجع سؤال ثالث أضمن وكتبكي الحافظون هل الملائك سجلوا أليساً بالغرض؟ فيقول له لا سؤال ثالث ألك عزر؟ أقول له عندك عزر لماذا أصيقني بهذه الظلوم؟ قال فيقول له ما يجب حتى يظن أنه أتلك لتخيل نفسه المشيدات وأذنه أتلك الدنوب قدرده فالله قل له لا ظلما يوم قالك حسنة كن تذكر حسنة وانتظر طبعا ان شايف الزنوب تدعو تدعيه تدلك وليعلم الزنوب وعمله ومترك فنقول يا رب وماذا تذكر الحسنة مع هذه السيئة يا الله أكبت حسنة مع الزنوب دين يعني راجي جهنم راجي جهنم فالله يضع هذا المسلم قال فأقول فتخرج له بطاقة فاكتبه فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة للتوحيد سواء على التوحيد قالت فصوصا في الميزان فطاشت السجلات ولا يدخل معكم شيء والمقصود أنه الزهول من خالق نجأ من عجب الله قشي الجنة مع الزهول دي كلها لأنه لدرجة عالية من التوحيد عشان كده التوحيد دخل لك دائما انت موطن من الترحيد لنا موطن في الترحيد تسلو في الترحيد في البيت التوحيد اربط حياتك بالتوحيد حكر ترجع لها ذريتك للخارج اما دنيتك والله يضل لك وبعدين توحيدك يكون شيء زيه في اي حاجه ما انت ما ما في امتى ترجع المذهل العاشر قال ان النص ان على ان الارضين سكنت السماوات الارضين سكن طبعا معروف في القران انه خلق الله سبع سماوات في ظهرها ولكن السنة المصر إنه ميّن الأرضين سبعا زي ما السبوات سبع كذلك الأرضين خلوه سبع طبعا ننقف الأولى لأنه انتهى زمن الجرس ومن واصل بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا بمساء الغد او صلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم على